فضيلة الشيخ عطية صقر ما الحد الفاصل بين المرأة البكر والمرأة الثيب وما أحكام كل منهما البكر هي المرأة التي لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبه أو زنا والثيب هي التي زالت بكارتها بشيء من ذلك والبكاره هي الغشاء الخاص الموجود في فرد المرأة جاء في كتاب كفاية الأخبار في فقه الشافعية أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بإصبع أو حدة الطمث وهو الحيد أو بطول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويد ولم تزوج فالصحيح أنها كالابكار ولو وطئت مكرهه أو نائمة أو مجنونة فالاصح أنها كالسيب وقيل كالبكر ولو خلقت بدون بكاره فهي بكر وجاء في المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكاره أو الثيوبة فالماوردي يقول يقطع بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أدرى وأعلم. قال الماوردي: ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج. وقال الشاشي في هذا نظر بأنها ربما اذهبت بكارتها باصبعها فله أن يسألها فإن اتهمها حلفها. طبع النساء نزاع الى إلى الدعاء ما يجر إلى العار، فينبغي مراجعة القوابل في ذلك، وإن كان الأصل البكارة، لأن الزمان قد كثر فساده، فلا بد من مراجعة القوابل، ولا يكفي السكوت احتياطا للأبضاع والأنساب. ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكرة عندما تستأذن في الزواج يكفي شكوتها أما الثيب فلا بد من نطقها بالقبول أو الرفض روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ثم يسوي بين الجميع في ذلك في القسم لقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيد أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنا سن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم ولو تزوج المرأة على انها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح وهو بالخيار ان شاء امسك وان شاء طلق مع العلم بان كتمانها ذلك حرام لانه غش والغش حرام هذه هي بعض الأحكام الخاصة بالبكاره والثيوبه والله أعلم